موسوعه ا ل ش ي ط ا ن ا ل ي ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن الاسلاميه ر ح ي م ل ه ك ت ب أ ح ك آ ا ت

وان استغفروا ربكم شنتوه اليه يمسعكم متاعا حسنا

لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح ا ت ب ا ل ن ا ب

الا حين يستغشون ثيابهم يعذبها

What matters?

The first time I've ever seen this, I've never seen this before.

موسوعه ا ل ن ا ل ذ ي ن ك ف ل و ا إ ن ه ا

ولئن اخفضنا عنهم العذاب اله امه معجوده ليقولن ا

أ ل ا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه م وحرق

The color wheel.

「俺んはずかな」<音声>

فيقولا نزرنا في السيئات

الا الذين َ ص َ ب َ ر ُ و ا

ل ك ت ا ر ك م

ف َ ل َ ع َ د ُ ل َ ك َ ت َ ع ْ ر ِ ك فاعظم ََ

But <laughs> I'm...

I'm、uh、sorry. -huh.

I'm s o r